ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقِطَارٍ يؤدِّه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدِّه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدِّه إليك إلا ما دمت عليه قائم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون